ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه واننه لفسق وان الشياطين ليحون الياء اولياءهم ليجادلوكم وان اطعتوهم انكم لمشركون كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما من مثله كما من مثنم في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زينا للكافرين ما كانوا يعمنون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 رسول الله الله حيث يجعل رسالته سيصيب الذين اجرموا صغار عناد الله وعذاب شديد وعذاب شديد بما كانوا ينكرون فمن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 وَهَٰذِهِ صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَذَكَّرُونَ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِندَ رَبِّهِمْ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِندَ رَبِّهِمْ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِندَ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 يا معشر الجن والانس الم ياتيكم رسل منكم الم ياتيكم رسل منكم يقصون عليكم اياتي يقصون عليكم اياتي وينذرونكم, وينذرونكم اغرتهم الحياه الدنيا وغرتهم الحياه الدنيا وشهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين ذلك ان لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وان له ولكل درجه مما عملوا وما كم بغون فل ان ما يعملون وربك الغني ذو الرحمان اي شيء يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما اشاكم من ذريه قوم اخرين ان ما تعدون لاتير وما عجزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم اني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبه الدار قل يا قوم اعملوا على مكانتكم فَالظَالِمُونَ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا أَذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا أَذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فما كان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 يلبس عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعن فذرهم وما يفترون وقالوا هذه انعام وحرث حجر لا يطعم غاء الا من لا يطعمها الا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بِمَا كانوا يفترون وقالوا مَا في بطونها هذه الأنعام خالصة لذكورنا خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا, وحرموا ما رزقهم الله مفتراء على الله قد ضلوا وما كانوا